هو أول أيام شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا وعلى المسلمين جميعا بكل خير الحمد لله الذي بلغنا رمضان صدقت يا زوجتي فكم اشتقت لهذا الشهر الكريم وكثيرا ما دعوت الله أن يبلغنيه أسأل الله أن يوفقنا فيه لطاعته وأن يجعلنا من عتقائه من النار سأذهب أنا إلى المسجد لأصلي العشاء والترويح ولما لا تأخذني معك يا زوجي؟ ولملا هيا معي ولنمر في طريقنا على علي لنأخذه معنا يا علي يا علي نعم يا أبي نعم يا أبي هيا معنا يا بني إلى المسجد كي تصلي معنا العشاء والتراويح ولماذا نصلي التراويح الليلة يا أبي؟ لأن غدا هو أول أيام شهر رمضان يا ولدي عمّة هل صحيح أن غدا هو أول شهر رمضان؟ نعم يا أنس وكيف عرفتم يا عمّة؟ لأن هلال شهر رمضان قد ظهر ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ومتى يبدأ الصيام يا أبي؟ إن أسئلتكم كثيرة وهكذا ستفوتنا الصلاة هيا إلى المسجد وسأجيب على كل أسئلتكم بعد الصلاة هيا بنا هيا بنا أستطيع أن أسأل الآن يا أبي نعم يا علي تفضل بالسؤال العام الماضي كنت صغيرا فكنت أبدأ الصيام حين تقولون لي وأفطر معكم وقت ما تفطرون ولم أكن أعلم إلى متى يجب أن أصوم ومتى أفطر فهل لي أن أعلم الآن يا أبي ها؟ <تصفيق> <تصفيق> نعم الآن أنت قد كبرت ويجب أن تعرف متى يبدأ الصيام ومتى ينتهي عمي عمي دعني أجيبه أنا تفضل يا أنس نحن نبدأ الصيام عند طلوع الفجر يا علي ونفطر عند غروب الشمس ما شاء الله أحسنت يا أنس ولكن هل تعرف لماذا نصوم عند طلوع الفجر ونفطر عند غروب الشمس لا يا عم لا أعرف السلام عليكم ورحمة عليكم الله وعليكم السلام ورحمة, السلام ورحمة الله وبركاته أرجو أن لا أكون قد تأخرت عليكم نعم تأخرتي ولم يرحمني الأولاد من كثرة الأسئلة منذ انتهينا من الصلاة مم. مم. مم. <تصفيق> <تصفيق> الآن وقد عرفتم سبب صيامنا عند طلوع الفجر وإفطارنا عند غروب الشمس من منكم يعيد علي الآية التي وردت في ذلك؟ يا عماه أنا كل شيء أنا يا عماه أنا يا عماه لا أنا الذي سيجيب هذه المرة <تصفيق> <تصفيق> حسناً أسمعنا يا علي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل أحسنت وهل تعلم في أي سورة هي؟ سورة البقرة يا أمي أحسنت ولكن أتعلمون أنه عندما نزلت هذه الآية نزلت دون قوله تعالى من الفجر أي وكل واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود فكان بعض الصحابة إذا أراد الصوم ربط أحدهم برجله الخيط الأبيض والخيط الأسود ولم يزل يأكل حتى يتبين له رؤيتهما فأنزل الله بعدها من الفجر فعلم أنه إنما يعني الليل والنهار وقد ورد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعكم أذان بلال عن سحوركم فإنه ينادي بليل أي قبل طلوع الفجر لينبه الناس بقرب الفجر فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر من المفيد لكم أيضا أن تعلموا أنه قبل نزول هذه الآية كان الصحابة إذا نام أحدهم بعد فطره لم يحل له الأكل والشرب بعد حتى لو استيقظ قبل الفجر فشق ذلك عليهم فأنزل الله سبحانه هذه الآية رحمة بالمؤمنين ففرحوا بها فرحا شديدا ولكن ماذا عن وجبة السحور؟ هل لها وقت محدد يا عما؟ لا يا بني ليس لها وقت محدد إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حثنا على وجبة السحور فقال صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة وحثنا أيضا عليه الصلاة والسلام على تأخيرها نعم فقد قال بعض العلماء إن كلمة السحور مأخوذة من وقت السحر وهو آخر الليل حسناً أنا في رمضان هذا لن أفطر إلا بعد صلاة العشاء لا لثواباً أكبر لا يا بني فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر أظن أنك ستقول؟ إذن سأفطر بعد العصر يا ذكي <تصفيق> <تصفيق> لا يا بني من أفطر قبل غروب الشمس فقد أفسد صيامه إلا من أكل أو شرب ناسيا فإنه يتم صيامه وليس عليه شيء أسأل الله أن يتقبل منا الصيام والقيام وأن يوفقنا لطاعته في هذا الشهر الكريم وجميع شهور العام آمين, آمين. آمين.